أخير وإذا ذكر الذين من نيونه إله يستبشرون كن لله من مقاطر السرعة والعالم الغيب والشهادة أن تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يحسنون الذين ضرموا ما في الأرض جميعا ومثلهم معه لا يستدونه من نسوء العذاب والأخيام وبدا لهم من الله أنه يكونوا ولد لهم سيئات ما كسبوا وحاق من ما كان من إلى آخر سيئات ولذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لم يؤمنوا الاخره يعني اعداء الله كل علم لله ما يريد الحديث عن الدين ما يريد ان يسمع قال الله قال رسول الله ما يريد ان يسمع عن الاسلام شيئا فهؤلاء الملاحدة, هؤلاء الملاحده من حدثهم عن القوانين الوضعيه وكيف رقت الامه وكيف سعدت الشعوب بها فرحوا واستبشروا واذا ذكرت لهم كتاب الله أن الحكم بما انزل الله هو واجب وان الامه التي لا تطبق سماء الله امه كافره امه طاغيه امه تنتظر عذابها الدنيوي قبل الاخروي يذجرون يشهرون سبحان الله بل اقول لكم اخواني من الف في الطعم في هذا الاسلام وأتقن الطعم في رسول الله وفي كتاب بل وفي الله عز وجل واتقن انكاره الى الله إن كروا من لله يأخذ جائزة له إيه أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام ممن برزوا في الكتاب في العصر الحاضر سبحان الله دي. يعني أي طعم قدموه وأرضوا به أعداء الله الا من جائزة تشجيع للآخرين أن يحتوى يعني أن كم من العباقرة في الحديث في التفسير في علم التاريخ سبحان الله لا يتفيدون من ايه ما يتفيدون في ايه لأنهم أصحاب عقيدة إسلامية حظيمة لا لا يوجدون بالمثال لكن الذي يسقن الطعن في الدين ويسقن الطعن مثل الرشيد هذا ايه سيدي؟ نجيب محمود وعزول الله رشدي رشدي سمت رشدي غيره غيره غيره هذه عدوات الله هذه المرسيني برنيسيبرنيسي ولا ما بوالله هذا أعداء الله نالوا نالوا حظوة نالوا مكانة عند العرب مفرومون أكثر من الأصل بالعربية والله فقد أموال طاي بدون حساب ويسافرون ويصحلون على حساب البنك الدولي وأن منظمة دولية لي مقصود هو طعم في السن وتجيروا تحريض العصر اللي فكان مشركون سبحان الله ثالث عيد نفسها المشركون كانوا إذا ذكرت آلهتهم وأنها محترمة وأنها تستحق التكريم وتستحق التشريم يعني يغشون ويغشون ويفرحون ويفرحون وإذا ذكر الله وحده أنه القيب الكائنات وأنه الذي يجب عبادته ويجب طاعته وأن هذه الآلة ليست شيئا ان هي الاسماء سميتموها ثم أذب محضر الله عن قطاع إيه يبقى يتجرون ويتجرون ويتجرون ويتجرون ويتجرون وإيه عنهم صحيح؟ وإيهم كذلك والله أتكلمت عن الاولياء وقلت الأولياء مين في أولئك هم عبيد الله مثل مثل مثل عبيد الله اذا كانوا, كانوا صالحين فهم في المقامات العالية عند الله وإذا كانوا فاجر فسقا فهم في المهر إذا سمعت قل هذا الكلام خلاص يقول هذا الكلام خلاص هذا دليل لا هذا وهيب ليه؟ يا سبحان الله وإذا ذكر الله وحده تمأزز قلوب الذين لأبد الله إذا قلت الكلوم كل يصل إلى الله وحده الملك بيده ما في ولا الملائكة المقربون ولا في يوم ولا أولي يوم الصالح ما عندهم في هذا الملك شيئا ولنقيم القطمين قدش هو المستقدر الراه ما يسموه الملك كله لله فهو الذي فهو الذي هو الذي يرفعه من شاء ويقيده من شاء ويحكم من شاء إذا سمعت كل هذا الكلام خلاص قطعنا خلاص ويحضر انه ويسبوا بلا وربما نشوف انتصابات جيل والتنفرات والا كما شاء لا تقول درس فلان لا وحط خطوه فلان لا تذلمني موليه وجلني ما شاء الله لا واذا ذكر الله وحده في القران سبحانه الله الخالد هذا البدره هذه البدره الخبيثه هذه هذه يعني الشر دي والشريره نزلت وجنا ما بتصالح الى حقوق السلام واذا انما تتنوع كانت العصر السابق كده اليوم كذا غدا سبحان الله سبحان هؤلاء الذين من ينادون بحقوق المرأة من من كان في به المسجدحه وخلاص يقربونه ويوظفونه وينصحونه ومن كان في ايش يعملوا بيه والله حين ذكرت انتبهوا واذا ذكر الله واحد اج ما اذى وش ما اذى لنفسه مش ما اذى قلوب قلوب الذين وإلى ذكر الله وإلى ذكره الذين من دونه لهم يستشيرون وليس بشعر معناه يعني ال البقرة والبشر من أين مستشيع مش من القلب أيضا يبرع من القلب فظهر على وجه البشاع والبشر البشر هكذا يستشيوون لا إله إلا الله فالله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ها؟ ما ماذا ينبغي أن يكون موقف هؤلاء ولأني والخطاب لكل مؤمن كل مؤمن يلاقي من هؤلاء ما يلاقي الله يلقنه على لسان سيدنا رسول الله بيقول قل لهم أعلنها فيهم هذا قول للنبي صلى الله عليه وسلم جال حضرة. وهذا الأمر وجهه لكل مجال. لكل داعي لكل من, من صعد المنظر لكل من أخذ القلم لكل واحد كل. وكلنا نواب عن سيدنا رسول الله فليبذل الشاهد الغالي إذا أنت لا أمرك قل يا نبينا اللهم أي الله هذا مدى يقول من عوضي حذفتها وجد عنها المين حرب يا الله اللهم يا فاطر السماوات والأرض من خالق الكل والكائنات يا خالق الكون كله سبحان الله ما الخالق يجب خالق آخر؟ اذا العموم الخلق لله يا هو مفاطره والله في طيها الشقاء مراعاه يا المعبود بحق يا الذي يعبد بحق وحده فالعبود هي له وحده لماذا جبتني بعده لانه باطل تراه الله فهذا الحق يعبد الالهه كلها مزيفه كلها باطله كلها ضلال كلها فساد كلها تهدم وتكسر وتشفت الله تعالى يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة في من يعلم الغيب والشهادة سوى الله؟ لا لا يعلم الغيب إلا قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيبة إلا الله حتى الأنبياء ما يعلمون الغيب إلا بوحي من الله وحده عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا ما سباب الرسول من رسول ما اسري فلان ولا اسري علام ولا ايه قال سعد رحمه بشده حدث هذا الوقس قال هذا الوقس مكذب لا ابي هذا من قال هذا الكلام يكذب كلام الله عز وجل الله يقول ما في احد يرى الغيب الغيب جبل لا يتسلقه الاسلام لا يتسلقه بشر ولا امل حتى الملائكه بشهادة الله وبشهادة وبجهد هم لشد الفكر فببكر اهل الجه يقولون لا علم لا لنا الا ما علمتنا الا ما علمنا فاذا كان شيء هنالك ممن من الله من الله وعلمك خطاب رسول الله ما لم تكن تعلم وعلم الانسان ما لم يعلم كده لك. سبحان الله هتقولوا ومن حولكم من الأعراض منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق هم هناك كوتبة جديدة من أهل المدينة ومن الأعراض زيكال البديع منافقون يسقنون النفاق عندهم حراقة في النفاق لا تعلموهم أسيطاً للرسول الله سيئة بشرية لا تعلموهم يا نبينا لا أتعلم. لا تعلموهم نحن نعلمهم وأنا لك شيمه إذا إخواني عالم الغيب خاص بالله عالم الغيب والشهادة بالله الحاضر والغائب الماضي إلى نهاية والمستقبل إلى نهاية والحاضر العجوز بالله كلهم لله خلاص إذا يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين أنت وحدك تحكم بين عبادك هناك حاكم سوى الله إذن عموم الحق لله كما أن عموم الخلق لله وعموم العلم الشامل العام لله فالرسول صلى الله عليه وسلم ينادي الحق سبحانه تعالى بهذه الصفات العظيمه قل ملقد من الله قل اللهم عالم الغدو والشهادة اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغدو والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه الصديق خلافنا محتدم بيننا خلاف شديد بيننا وبين النصارى خلاف على اشد بيننا وبين اليهود بيننا وبين الشيوعيين بيننا وبين الاشتراكيين بيننا وبين الديمقراطيين بيننا وبين, وبين القوميين بيننا وبين العلمانيين بيننا وبين اهل الطرق كل الطرق خلاف شديد محتدل من يحكم بيننا من يفصل في هذه النزاعات الصغيرة والكبيرة لا بد ان يجازي عليه لا بد ان يحكم بينه النقيم والاصمت العظيم والحقير لا بد ان يفصلها يحكم به ولو كان مثقال ذره ياتي به كما قال سبحانه وتعالى على لسان العبد الصالح الذي يقول لولده يا بني لا تشرك بالله ان الشركه لذمه عظيم اصل لسانه إلى اذا قال له يا, يا بني إنها ان تلك مثقال حبه من خردل فتلكم في صخره او في السماوات او في الارض يتجه الله الجزع لابعد عليها سبحان الله وفعلا هذا الفصل لابد ان تؤخذ محكمه ولابد أن, أن, أن في بهذه المحكمة عند إسخيصام مع زوجتك لابد من مباصلة عند إسخيصام مع ولدك مع جارك مع أبيك مع أمك مع صديقك مع كل واحد واحد لا بد أن تصنع عن صلب النزاع إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشرطوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. لا بد منه. لابد من لا بد من إحقاق الحق وإبطال الباطل. بِمَ سَحْطُمُوا يا رب لا بد أن نعلم. فالله يقول هذا الخلافات وما أشد الخلافات بيننا هذه الخلافات لا بد أن نفصل بينها. يا رب بِمَ تحكم الله أذل من مهاج وبيننا. حتى نكون جميعا على بصيره هنا كل واحد يدخل النار على بصيره وكل واحد يدخل الجنه على بصيره لان يكون للناس على الله حجه الله بين المؤمنون الصالحون سوف يعزهم الله ويرفعوا قدرهم ويعطيهم شأنهم ويرفع لهم رايه الحق وانهم على الحق ويأتي اعلانا من رب, من رب الحق بأنهم مكرمون معززون مشرفون يساقون الى الله وفدا وتذهب بهم الملائكه الى الجنه مكرمين مشرفين الله يقول إنهم والعكس كل مجرم وكل ظالم وكل طاغيه لا بد بصيرهم الله انه من ياتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيي ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلاء جنات عدن تجري ستيا النار وخالدين الدينة وذلك جزامهم تزكى الله يقول على أهل باضم من والمؤمنين هذا هذان خصمان هذان خصمان اتقسموا في عربين فالذين كفروا الله يبيني الفصل النبوي سيكون هناك مبين ومصطف هنا حتى يكون على رصيحة. أنتم ضالين، سيئين، ما نعرف ما نعمل الحب. كثير منا يقول والله ما ندري. شو يقول هكذا شو يقول هكذا شو يقول هو؟ شو يقول سه؟ شو يقول أبيض؟ شو يقول كل... لا؟ الله ترى سأجثفم على البيضاء. سأجثفم على البيضاء. الحق بين الحلال بين والحرام بين سواء في العقائد سواء في الشعارات سواء في الأفكار سواء في الأعمال سواء في كل شيء شيء الحق مبين الله مبيّن كل شيء وفصل فصلناه تفصيلا هذا بيان للناس كل شيء مبين ما فرضناه في كتاب المشريعه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما مثلى إليهم بين لما بين والله لقد تبين وأشهدرو في ها في المشهد العظيم ها في الحج الأكبر أشهد الناس جميعا أرض الله شهدوا كلهم قال الله منع قال الله أخذ الله مشهد الله مشهد كل ذلك مستقر ومؤمن اذك اخواني الله يقول ها هذا هذا الفصل بينه في الايه الاخرى سبحان الله ها يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا ايش يقول قطعت لهم زيام من النار كاين مصنع خاص يفصل الكسوة اللي يمسها جلد جهنم كل واحد محكوم عليه بجهنم عنده تفصيلات خاص هذا الفصل في مستنفر سو قطعهم قطعت لهم <تصفيق> قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق القصم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود يذوب تماما يقلع كل عضو ثم يعد المكان ثم يصب عليه على طول الله العظيم يصرع به ما في بطونهم والجلود ثم لهم وقائع من الحديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها وعيدوا فيها وقلنا ودفعة ذنبنا مخمي وعيدوا فيها ودفعة ذنب الحريق صلوا الله عليه الله هي كذا هي ويقول سبحانه ومن يشرك بالله انه من يشرك بالله فقد حرم الله حري الجنة ووهو النار إذا هذا وبيان قول تعالى آه قل اللهم مالك قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم قدم الشهاده انت تحكم بين عبادك كان عليه صل الله عليه وسلم كل ليلة كان يرتدي لي بهذه الكلمات كان يقول عليه الصلاه والسلام اللهم فاطر السماوات والارض اللهم رب جميل ومكائيل وإسرافيل اللهم رب جميل ومكائيل وإسرافيل عالم قدم شهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدي ليه لما اختلف فيه من الحق بإذنك لأنك تهدي من تشاوه الأسرار المستقبل كل الناس ينبغي أن يكونوا على بصيره قال الله عنه جبهة هذا ولو أن كأن قائلاً قائلاً يا ربي ما نصير هؤلاء هؤلاء الظلمة كيف يكون حالهم في المشهد العظيم فقال سبحانه ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض ليعموا ومثلهم معه لفسدوا به من سوء العذاب يوم القيامه من شده العذاب من قصاوة العذاب من نكد العذاب من فضاعة العذاب صلى الله عليه يودون لو تكون الدنيا كلها يملكها بذهبها شوف الدنيا ستجدها منذ خلقت بذهابها ببفضتها بجواهرها بياها سبحان الله بفنادقها بشركاتها بمصانعها بسياراتها بعماراتها بكل ما فيها لو يملكها ومثلها معها لفسد به مجال ويقبل منه مجال يعني يتمنى لو سور الدنيا وأمسالها معها يدوء يدفعها ويخلص يتمنى ويقبل لا يقول الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليقبل يقبل من أحدهم من الأرض لهذا ولو سدى به ولو سدى به ليش لأن ذلك اليوم أو في تلك في الساحه ما ينفع مال ولا فيه منصب ولا أي شيء يوم لا ينفعه مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم قلب صاف ما فيه إلا الله ما فيه إلا التوحيد ما فيه الكفر ولا الشرك ولا نفاع ولا شهر ولا شيء ما فيه إلا الله منور بالتوحيد، منور بالإيمان مشرق بمعرفة الله نعم إن الذين كفروا لو أنه لهم طائف الأرض يوسى بالعضل من القيامه ويقول لو, لو كنت تملك رسول صارم يقول له هكذا يعني يوسى بالعضل ويقال لو, لو كنت تملك الدنيا وعشرة ثالثة معها هل كنت تسلقي بها نفسك فبال أدني هم يخاطبون يقول كذا بس لقد أمرت بأن تقول كلمه وتلتزد بكلمه لا إله إلا الله محمد رسول الله ما قلت وحتى من قالها من جزمه ربنا به عاج على كيفه إذا كذار اصحابه الكذار به إلى النار نصر إذن إن الذين كفروا لو ان لهم لولو ما في الارض جميعا ومثلهم معه لفسدوا به من سوء العذاب الرفيع ولو ان الذين ظلموا ما في الارض جميعا ظلموا لو ان الذين ظلموا ظلموا به الظلم انواع ولكن أف افضل انواع الظلم هو الشرك والكفر ان الشرك لظلم عظيم حقيقه ظلم الانسان في دمائه أخذت دماء أخذت مال أخذت عرضه، كل أنواع الظلم ولكن أضر انواع الظلم مقصود هنا والشرك والكبر وإلا كل المعاصي ما كانت. هاي نعم بالشرك والكفر، كل يمكن, يمكن يدخل النار ويخرج تدركه شفاعة رسول الله تدركه شفاعة الملائكه المقربين تدركه شفاعة المؤمنين تلحقه عفة الله ورحمة الله يكون معتقاء الله سبحانه لكن الشرك الله لا يغفر المشرك ب ويغفر ما دون ذلك مما يشاء الله محضير ولذلك كان ال ال ال السلف الصالح يعني أكثر ما يقطع كبدهم والخوف أن الوقوع بالشريعة الخوض في الوقوع في الفاضي العقدي بالله هنا لا تغيب على المفهوم إذا إخواني يقول ما دون ذلك وبدأ لهم من الله ما نبيكم محتسبين يظهر الأمور من الله ما تنكشف من هو والله قال هكذا أحب وبدأ لهم من الله ما نقوم نستسلم أمور ظهرت لهم أمام الله ما تنكشف من هو الأحرار اشترع البرهون شن هي من؟ من مسلم في السور منهم من قال غضب الله سخط الله ومكس الله منهم من قال عذابه منهم من قال جاء بأعمال كان يظن أن تقبل ولكنها ما قبلت كلها ذهبت تحرقت مقرض وذهبت تدريج الرياح حتى كان سفيان بن علينا رضي الله عنه هو من مشايخ يعني البخاري هذا سفيان كان عندما يبلغ الايه يقول ويل لأهل, ويل, لأهل ويل لأهل الرياح ويل لأهل الرياح كان يحدد هذه الآية ويقول هكذا الكلام يعني سن يعمل أعمال. يقدم مواعيد، يقدم خطب، يصلي صلوات يقوم الليل، يسدد صدقات يحج حجات، يعتبر عمرات يعني ما شاء الله، لكنها مسلمة بالرياء كلها كل كلها تنقرب عليه ضده بسبب يدخل النار، هو قدمها لإلاء الدرجات ولكنها صارت ضده، دخل النار، لشيء هنا ويضم تسبحها نسأل الله العالم اللهم تقبل مننا على الأمام هينا. كنت كثرت انها ما بتربح بيها وما بتصرف بيها صارت كلها, كلها اداب على اسباب على تتمنى زنيت وما تعملش عمال تصلي للناس وتصبر للناس وتصدق للناس وتحج للناس وتعتبر للناس والله تتمنى تكون زنيت وتركتها وما ليش لان هذه الشبهه لمجرد عصيرها القتل ويركس الديمان معصية لكن العمل لغير له الشرط يقول العلماء يعني الذي قطع اكباد العارفين هو الخوف من سوء النية النية السيئة يقول نواب رحمه الله وحبه الله مالك يقول جاهدت نفسي سنين أكثر من ستين سنة وأنا أجهل نفسي لاخلص العمل لربي يعني ما شاء حتى إنه بلغ الحال ايش يعملني يعني تصدق ناس بدونه في ذات النية يتصدق بالمال يتصدق بكل من دينار لعله يصح نيته بالعمل لأنه ما المقصود بعمل العمل المقصود كيف كيف يدل عمل وجب ان نبدا الشرط العمل او يقولوا العمل عنده شروط الشرط الاول ان يكون أن يكون إيش؟ أن يكون موافقا لما جاء رسول الله نذخر رسول الله ما يكونش على كيف الانسان كل عباده عباده لابد ان تقدمها كما اسنها رسول الله فما امر الله صلى الله عليه وسلم الصيام لابد كيف كيف تتقره رسول الله هذا الشرط العمل. الشرط الثاني أن يكون فيه إخلاص لله، ان أن يكون فيه صدق مع الله، الإخلاص لله الكامل، ثم أن تنسف الموانع التي قسحت كل بينك وبين قبول هذه الأعمال، ربما يرفضها الله ما يقبلها، ليش من هذي المواانع؟ إذن يقول الله عز وجل وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لم يكونوا يحتسبون أبو حمد بن المنتدر أحبك بغر أحبك بغر هذا أيضا من السلف يقول, يقول لما نزل يقول له لما نزل سلموس جاء سلموس فزع يقول له أخذي الطريق من لجأ فزعت قال والله قرأت آية فأزعجتني وأفلقتني ما هي؟ قرأ هذه الآية وَبَدَى لهم من الله بدا لهم لما اقدموا على الله بدا وظهر وانكشف لهم امام الله من الله ما لم يكون يحتسبون قال واخشى ان اكون انا ممن بدا لهم من الله ما لم يكون يحتسبون وخذ يبكي يبقى حتى يكونوا كسرين نسال الله العافيه الله افهمهمهم ما ماذا يجبون ثم بعدها قال وهذه الزراعه وبدا لهم سيئات ما كسبوا تلك السيئات ظهرت كلها تشوف رسم وانت تزن تشوف رسم وانت صلوت شريط قائد تشوف رسم وانت تزرق تشوف رسم وانت تغزاب تشوف رسم وانت... كل شي مكشوف وجدوا ما عملوه حاببها شريط حياتي يا الفضيحه اللهم اصبر عليه <تصفيق> <تصفيق> و بدا لهم سيئات ما كثرت ما خطط شركه اعتماره احسن استدل من الله حتى لا يخضعك تب الى الله ووضع الكتاب هو هذا الكتاب من جديد الكليوب ووضع الكتاب فطر المجرمين ومشرقين لما فيه ويقول يا ويل سنه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاء وهو شبه امام عبد وكل إنسان نزلنا والطائرة ما علاقة فيها لك هذا الشريط العظيم من ذب لغزا إلى أن ذهب لغزك ودخل ملأ يوم قيامة الكتاب يلقون بشور أقرأ كتاب الكتاب نسيم عليه حديث حتى إذا انكسر أن تقرب الله جوارها المهم يقول الله عزوجل وبدأ لهم سيئات وما تسا هسيئته و حتى عدمها إبدؤ وبدأ لهم سيئات ما كسبوا أي جزاء سيئات يبدوا كما أنها تبدو فيه تبدو فيه وكسبوها. وحاق بهم ما كانوا السبيل تبا يقول أيه؟ من أسألهم أيضا هذه النرة تهوئون بها وتتجولون بها من أن من لا رأها هذه القيامة هذه الأول هذه الطبقات زي كتبان أبقى الله وحاق بهم ما كانوا بني جميع ما كانوا ينكرونه يا استاذ ويضحكون ويصارون ها أحاط بي الله عز وجل سبحان الله فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا صولناه نعمه منا، قال إنما وسوسه على علم هذا اللي كان البارحه اذا ذكر الله وحده هذه جماعه إذا ذكر الله واحد أشمأ أجهز الذين لمنتهم إلى بالآخرة وإذا ذكر الذين من دون إلهم ها إذا ذكر الله ذكر الترحيد يتطلب ويخلق ويدجر لكن إذا نزل في فيه كارثة إذا حدث به المسرباء إذا اتلهمث به نجمة أجعمل يارض تحركت فيه هل هذا جعلت سناقل البناء فنقرنا عمده ذكر الله لماذا وإذا اللي في الاهليه يفرح ويمرح اذا قلت لهم ولا اسلام ولا عند القدر وهم ليه سيدي هو يفرح ما شاء الله الاولياء يتصرفون في الكون واعطوا الاولاد ومتعلق بهم يعني بلايق مين في مالي في صحتي في بي اولادي تلف رشيد يحضر إذا الى شنوك الاولياء خلاص لكن لا اذا الله وحده يسمعك في لكن في الحكمة كانت تقع المصيبة لكن هذا الكفار قد تبعوا اللي كانوا في حدر رسول المشركون المشركون كانوا إذا نزل فيه المصيبة يقول الله عز وجل إذا راكبوا في الفلد ووزيوا هذا الوحى وأرقوا موسى الأحماق قد يقولوا يا رب يا رب ينخذنا إبغان الله عز وجل كذا ولكن إذا كانوا في فرقاء يذبحون على الأولياء ويعطوفون بهم ويقولنهم يشعون وهم يمتدعون ويعطوهم ويعطوهم ويدعون ويضرون مفعر. ما شاء الله هكذا لنا ليش إذا كانوا بالشدة يدعون الله وحده لأنهم يعلمون دين فترة عدة يعلمون يقينا على الأمن الأولياء وتلك الأسلام لا قدرة لها أعنك وإنما هي مجرد وصائف والقدرة الفعال هي قدرة الله كما قال الله من يجيب النودة إذا دعاه مش كل اللي يقع بالشده والله يجوب، كل يجوب اللي يقع بالشتاء، في فيه من يجيبه، فيه من ينقذه إلا الله هو. أما من يجيبه بالجهد، أما من يجيبه المضطر إلى دعاول في السوء غير الله، أي الله سبحان الله. هكذا لا مش فينا مش في اليوم لا. هذه مش يركون مثل أبي جان وأسماعر أما مش اليوم فيدعون غير الله ويتجون إلى غير الله عند الشدة وفي الرقى سواء إذا تزرت مصيبة عادوا يسندونه إذا شد حسن وش مش يرك المشي ركون الأقدامون ولا مش يركون الأقدامون كأنه تزرت مصيبة إنك المعذور أما مش يركون اليوم إذا تزرت مصيبة شكور أسيروا له يا رجل يا رجل يا الله أحضره أشف أحسن والله مش بيكون, مش بيكون الأقدر والأحزن من هؤلاء لأن الله يقول هنا وإذا مثل إنسان ضر ضر وليصر فطر ولا إيش مرض ولا شدة ولا نتبة ولا إيش وإذا مثل إنسان ضر دعانا دعانا وحدانا ما يدعو ليه لأنه يعلم أن لا قدرتها إلا قدرته ولا نجد إلا مجدته ولا عظم إلا عظمته أما القائد لا يوجد شيء فقف قرار حتى جب البيت قام لبهد إلا شريكا هو لا تبليكه وما ملك فالملك ملكه هي مثل الشيء ما يوجد القدرة على شيء ما يوجد القدرة حتى الزرعة تبع الدرعة على نفسه مش المجال تعطيهم اليوم اللي يجيب أن يؤلم يبقون الأوليات اللي يقصدهم هو اصول البلد فترس يقول فلان عند الدنيا وفلان عند الآخرة واما فلان فهو عند الدنيا والآخرة هذا والله ما بحثوا العديد عند المجاهدين بالله بالله بالله بشهاده الله المجاهدين فلان وين يسألهم اخراق السنه رسول الارض يقول شنو نقول؟ اذا ما هم مش إنما هؤلاء من عدول لا يقربوا الى الله ليش نقول نحن الله همك اليوم المصيبة هي إذن قول الله عز وإذا مس الإنسان در دعانا ثم إذا صولناه وأعطيه التحويل هو العطية بدون مخالفة ثم إذا صولناه نعمة منا قال إنما أتيسوا على علم هل يجعل ذلك؟ إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة أعطاه مال ولا أعطاه ولد ولا أعطاه وظيفة ولا أعطاه منصب يقول إيه؟ هلأأتيت على علم؟ من على علم؟ يعني بحنكتي هي أنا اللي أنا عارف بالأسباب التي توصله إلى مثل هذه المصالح وبتحدي المكاسب نلتها إيه؟ يعني بالتجريبة والمحيقة والتراقة والدراسة هكذا، يلسوا بالخير لي يمثل فيه الله رب عليهم وقال أنا لأأتيت على علم أو أتيت على علم الله عطاني هذا الشيء ليش؟ لأنه يعلمني أحق يريني كريم وعزيز وشريف عند الله عز وجل. كم راح يطول هذا؟ يحسبون هذا العطاء الدنيوي أنه من أجل تقيب وتشريف. فالله عز وجل قال كذبوا بل هي فسحة. فالله إذا أعطى عطاء فإن العرب أن يستنقوا. خذ ذلك لينظر هل تحسب أن تسيب؟ هل تطع أن تعصي؟ هل سمع هذه النعمة فيما يرضي؟ أم سمع فيما يصرف؟ فيما رشدوا؟ فهي نخلص سبحان ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير في سلك فالله اجلى بالوضع. العلماء بالوضعاء ابسل الرؤساء بالشعوب وابسل العلماء بالسوقه وبالعامة وابسلك ابنك وابسلك زوجتك وابسلك جارك وابسل الاغنياء بالفقراء والفقراء بالاغنياء لينظر الفقير قد يسبر غني والغني قد يحتقر الفقير هذه الدنيا كلها ابتلاء فمثلت فيه عينك عينة في هذا ابتلاء لينظر ايه هل صدر فيها فيما, يرضي فيما يرضيها فيما يستطيع فكرة اعطاه الابتلاء العارفية ابتلاء المال ابتلاء العلم ابتلاء لينظر هل سعطي عامة شعب هذا العلم وهذا الجهل ابتلاء حتى اللي ابتلاء واش يصبروا اللي يتجر ويطلع ف الدنيا كلها إننا في مدرسة وهذا بس لا يجعل الله سبحانه وتعالى كشاف لما في في الحبايب النفس هذه النفس على مضميره الله سبحانه وتعالى وشمش العبد ونطعه حين يعطينا لنا أو, يعطين أو يعطينه على مش عشش الله سبحانه وتعالى يجازي على ما ظهر لا ما علي يجازي على ال لا على المخلوقات فلذلك سبحانه وتعالى كما يقول وما كان لنبي وما كان لنفسه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه سبحان الله شعر الزواج لا يدخل غزوه احد يدخل غزوه بدر ليش قال شيء بروز المؤمنون لو خرجوا من غزوه احد وحقيقه كثير في غزوه غزوه احد ظهرت انتكابه عظيمه في وجه كله الجيش كلهم لولا هذه الضربه ما كان هذا الكشف العظيم قال عز وجل ها يقول وما اصابكم يوم يوم زق الجمعان في الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين ناقضوا فهذه المسئلات الله يعطي المال يشوف وش نسوي مدرسة خيرية تعنف قرية ما مساكين مشاريع الخير تعلم صدق في سبيل الله سبب مسلم هو اللي أنا مسوي وتبني ماركس وتشتري فلورا وتشتري بلاد واشهد الله وش هذا وش سبحان الله فالله سبحانه وسليم بهذه الدنيا هذه النعم ليكشف ما في صدورنا ما في نفوسنا ولكن يجازي على ما ظهر لا, لا. فلذلك قال حينما يعطينا النعم قالوا انما اجسس على علم قال اذا النعم قال انما اجسس على علم قال هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون اكثر الناس ما يعلمون ان هذه الفتنه والله عثر العلماء ما يعلمون ان هذه الفتنه اذا اعطى العباد ينافسهم أعطاني وظيفة ما يارب إلاها بالسلام أعطاني ما يزعر إلاها بالسلام يا صفر يقول الحمد لله بذلك تقول لك الحمد ما يزعر إلاها والله إذا نال عيشه بالسلام هل يمت وثم قد يكون الحمداز سعطى الشهادات ناجح من أخذ كتابه بيمينه هذا الأشتر ومن أخذ كتابه بشماله هذا رسل اللي يخذ كتابه بليه يقول هراء وقرأوا كتابه و اللي يخذ كتابه بشماله وياريه يزن يقول كتابه يا رصاق الله سبحان الله هل قال ولد قد قالها الذين من قبل هل أنك اللي ما واحد سبحان الله لا واحد يقول سبحان الله هذا المشي المشهد, المشهد كل يمشي لي هم؟ قرع طباء هل أنه الناس يريدون بحرصة؟ مش لديهم قديد مش لديهم ب لا ده قملي، فيش شيء جديد، ده قملي. إيه؟ معناها لا، معناه الله. ما اللي اللي مترقى؟ ترقة شافه من الراس، راقي. من من فصيلة عالية؟ والناس الآخرون من الفقراء والمساكين هذه من فصيلة دنيئة، خبيثة. بس اليوم كده عادية يومية. يقولوا الشعب المختار في البشرية والنخبة الطيبة في البشرية هي النخبة اليهودية هي السلالة اليهودية أما الباقي كله خدانا سبكيين لا تساوي مثلا من خدام اليهود والمال اللي عند البشرية وعند الأميرات كله جعله الله اليهود والشعب الله المختار هم ولا يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى هيه سبحان هذا الاعتقاد سيء الناس هذه الناس اليهودية والبعض الكبير من أصحاب الأخوار وأصحاب المناصب العالية تجد هذا النوع المنقوى فيه فإذا يفعل بل كيس نحن سيحان واختبار ولكن أكثرهم لا يعلم ما يعلم الناس من هذه المتابة صلى الله ثم قال سبحانه قد قال الذين من قبلهم هل لكو على علم حتى تلقرون لما عند أعطاه الله الأبوال الضخم أشغل إنما أتيتوا على علم عندي إنما أتيزه هذي ما موصوله إن الذي أتيزه إيش على علم عندي أنا الذي أعرف كيف كيف أبيع وكيف كيف وكيف أو كيف أوفر هي لحكتي لتجربتي ها ل ل لحظاقتي وفضاقتى أما الأخروف هم بول فهم سبل يعني مجموعة من من الرعاع لكن ما لههم ولا فكرة لهم هيك يقول أو على علم عندي ليش عطاني الله ابن الشهيد انا من فصيله عاليه من فصيله لا الى رب الله قد قد قال الذي لم قبل فما انهم ما تجيبوا اججلت بهم الارض وهبطوا في في في اسفل سافلين وهم في النار لا ينجوا هابط في النار الى ينجوا كما تقولوا نفعه لا نفعه منه قد قالها الذين مقبلهم فما أبن عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئاتهم أكسبوا أصابهم أصابهم جزاء جزاء السيئات التي كسبوها والله يقول كسبوا ليش لأن هؤلاء كل معصيه صرفوها وكل جريمة يعني زولوها إلا ويعدوها مكسبا واحد بس في الليلة الليلة كاملة هو يشرب ويرقص ويغني ها هو قل جذف ما شاء الله لكن المؤمن لا قد يقع المؤمن هذا ولكن يندم ويتأثر ويتعصر ويعذب جديا ويقول صافي هذه القلبي انا هلكت ويجد التوبه ويتدرع ويتصدق ويرجع الباوي ويقوم الليل كله ويتوب الله هذه هذه هذه فهذا عدها اكتسب وهذا عدها جريمة فسبها الله عقاب وصام شيء اسمه اكتسب ويقول والذين ظلموا من هؤلاء يقول هؤلاء قد الله جنب سبحان ويقول هؤلاء ايضا سيصيبهم مثلاً هؤلاء سيصيبهم سيأذن الله لا يرحب أمدنى. ما عنده هؤلاء خير من هؤلاء أكفاركم خير من هؤلاء أم لكم رأسوا في الظهور لا اللي جرع فيه يجرع فيه اللي طعب رسول وتمع الكتب كتب السماوية وعرض ربه واستسلم لله فهذه من ومن خالف ومن عارض ومن عاند <تصفيق> ومن تجدر ومن تكبر ومن حرف فلا بد ديناك من ما يجنب ملاعني ذلك يقول يا أفاق قطيب ابن محمد أنك ذي من الناحة أنت بضعا والله أخذ عليك أنك ذي نفسك من الناحة والله يقوم يحكم من الله يشهر سيدنا رسول الله صلى صعبه يضعا منه يقول يريبني ما رضاها وإذنه ماذا يقول يحضر هذه الخطاة يقول والله والحرف عن دين الله قد جه جاء نمتن صدور. والله الله لا يحبك أبدا يقول هذه مترداد ابو ابراهي ابو جهنم ورب الحزن يوم القيامة يريه اياه ويحاول يشمع سبحان الله ويلة به يتمثل كان الفرح اليد باعه وانزل ثم يتبرأمه يتبرأمه بل في الدنيا يتبرأمه لو انه عدم لله يتبرأمه ما يتبرأمه ما يا لا يوالي أعبوه أبدا يعرف هذا كافر ولو أبا ولو ابنه ولو أخا ولو يابن سبحانه ولا يصف إمامي لدى سبحانه سوالي لله سحيب عدو الله ما يجد أو حتى تشفع فيه سبحانه حيوه حتى ما تسميني سبحانه سبحانه ما كان النبي والذي بينا أمن أن يستفعون لمشيه ما يجرون لن نبيون المؤمنين ما يستفعون لا تعصر لا يا كنت كافر ما تسمي سبيل, سبيل. صلى الله له له له له له له له له له صديق له له له له له له له له له له له له له له له كل واحد له له له له له له له في الله له في الله له إذا وَبَدَى لَهُمْ سَيِئَزُوا مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ يُعْجِزِهِ ما أحد يستطيع أن يعجز الله وأن, وأن يفرر من الله حتى لا يقفر الله لقد لا وما كان الله يُعجِزه من الشيء في السماء وصله وما قال إيه؟ ثم قال هل من ناس لكي يعطيه النعمه يعطيه المال ويعطيه الوظيفه ويصم يتصفر ويتشجع ويبقوا الله في حبني وهذي أنا أنا أتيتها على علم وعلى حكم ما يعظم أن الله يقسم الأرزاق سبحانه حسب حكمته وحسب تدبيره وحسب ما ما ندركه فالرزق يعطيه لمن يحب ومن لا يحب الدنيا يعطيها للكافر والمؤمن على سواء. يعطيها على الفاسخ الفاسقين واكفر الكافرين وافجر الفجار يعطي الدنيا وقد يكون رجل يعني مؤمن صالح ثاقن ما شاء الله ما يعطيه ولا شيء شيء الحكمة يعرفوها كم من واحد اعطاه الفقر وهو مؤمن لو اعطاه الغنى لظن لا اصحاب الغنى وفجر ما خير له فالله يعرف من الخير لك شو وكم من واحد اعطاه اعطاه المال لو افقره لكفر فالله سبحانه وتعالى الملقل يتصرف فيك فشا. لا يسألوا عما يفعل ما تقول لي اعطاني هذا لي ولا خلاني الناس كلهم اعطانهم الخدمة وعطانهم كذا وعطانهم العافيه وانا ما اعطاني يا اعودوا بالله هذه الدنيا قلنا ايش فتنة امتحان واختبار بالشر والخير ونبلوكم بال والخير فتنه وإن لا ترجعون لتجاز على هذه ذن وش نجحنا الصمت لا أن نعرف هذا فلذلك قال سبحانه هنا أو يعلموا أو يعلموا ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء لمن يشاء يعطي الرزق لمن يشاء ويقدر ويطيق على من يشاء اولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون سبحان هذه الايات وهذا البيان من يعلموه ومن يدري حكمه الله ومن يحيط بالسر الرباني الا المؤمنون هم الذين يعلمون هذه الحقائق اما غيرهم لا ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون اما الفجر والفسق الله له المعالم ومعالم خاصه لقوم يؤمنون قال قول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا بالرحمة الله. الله سبحانه وتعالى يعلم بأعظم ويعلم أننا فقراء وأننا سبحان سبحان قد نسقط. نسقط وعندنا نوازع نوازع حب المال ونوازع حب الذات ونوازع حب الجنس ونوازع لا بد أن نسقط سبحان الله نحن فقراء نعرض نحن سبحان الله يجي الشيطان ويجرنا ويقضنا لإيش لما في حسونا ولغمنا الشيء أصرب بلأمامنا لكن نبدأ عاد الله سبحانه وتعالى عبرنا بهذا الدعام راعد عقاننا فقال يا إلهي الذين أصرفوا على المسيح يا من قدهم الشيطان وأدلهم وأزاغهم حتى ربما أوشفوا على القنوط ثم الواحد يقول الله هناك في السر أش من يشتلي أش من يشتلي لا بقي لا جاءوا جمعين يا رسول صلى الله عليه وسلم قمنا يا رسول الله ما. ما يعش روج عشير من يقول أنا ما أحب الزينة لو أردت يعني تشجيل تشجيل يعني ها وحدات الزينة ما أردت واللواء ما أحسن يعني السرقة ما أحسن يعني الشرفات ما شرفت نورا ما أحسن جاءوا يا, يا رسول الله ما أحسن مسروا إليه هل الدك الذي يفعو ما شاء الله يعني قلنا هل الأعمال التي عمنا هل يمكن, يمكن أن تكفر هل يمكن أن يغفر الله لنا إذا سمنا ولا تنزل آية تنزل هذه وتنزل واحد أخرى في سورة الفرقان والذين لا يفعونا مع الله إلها آخر يشكوش. ولا يتنون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما اشرك بالله وزنا وقاتل ما شاء الله لك. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يلقى أذاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يلقى الجريم يلقى جهنم يلقى فضوة الله يلقى في النار بالنار معي الله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه أهانا حقيقيلا بليلا لا يسويه قد إلا من تاب ولا الشيط ولا الشيط إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحة فاولئك يفضل الله سيئات الحسنة دي جزينة يتقلب إيه؟ حسنة اللواطي يتقلب حسنة غير ما أدواء فايزة الثالثة يتقلب حسنة كل شيء حسنة ونقض لكم هذا الواحد اللي مثل بين مثل بين يدي الله عز وجل وأخذ الله عز وجل يقره بأعماله ولكن اذا جره في فعلته فعدوا فعدته فعدوا بثغاء الملائكه بيكونوا غير صغاء في في فلان يعني صفته فلان كذب غير وكي وكيخافوا لتعد من الكبار قالك جد قال الكبار ويخافوا ولا وثم في الاخر يقول الله وجل قد بدلوا كلها احداث الله اكبر نعم كلها احداث كلها احداث كلها احداث يقول يا ربي باقي جعد ثق الكتير من الكتب، قال كان يزني كذا، وينصرف كذا، وينبحث كذا، الله أكبر هالسنين، وتحس الرسول صلى الله عليه وسلم بقدرته يعني، يا إنسان فضل الله هذا رحمة الله، ايه يعني رغم رغم تمرد ورغم الطغيان ورغم خجول بعد ذلك بيت الله يبقى مزاعم، هي ما تدري كيف الله صدق صدق يا مرحبا، آه يا رباني ما فيك، يا مرحبا، خلاص خلاص. ايه دا الله سبحانه راحت على القناة راحت سبحانه وتعالى سقوطنا نحن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله كيف راح بهذا جاء الله رسوله صلى الله قال الله يفرح بثوبة عبدئي الشد من رجل يمتزعده ناكا وعليها طعام وهو شراءه هو اكفاءه هو وطاءه هو وطاءه كل شيء وكان في فلاسه من الارض بخلق ما اجي في, في عمران ما اجي في, في اطشاء ولا قال يا رأي وثمنا كان عند شجرانة لما السيطد ما وضعتنا أزراب يعني اليمين وشمال وأمام وخارف وما وشكلها في الأبرى فسسل أبالي الموت جلب الشجرة نفسها وصف أبالي الموت وقرنا جعلوا للمعنها ليه خاصة لما صحيح واسل جلال أبالي المعنة لما الأمام. من شده الفرح اللهم انت عيدي وأنا ربه مش تسل فرح اختبت الفرح هذا الكفرية ولكن ما يا خلال قال الله عز وجل كيف رح بطبة عبده اكثار اشد من هذا الناقضي ايه مالجبال احياء تانوا في سبحان الله جاء من وشافوا المرأة المرأة فقدتوا الجهب عنده ولد الكائد انت يم تفتش عليه هنا وهو هنا وكائد الروح على المردين ويأمر ذوه لما وجدت الزعانة هو الدمس ما شاء الله رسول صاحبه يقول له قال إسراطه السلام أطرنا هذه طرحه ولدها في النار وهي لا تقر يقدر جهنم في ما وفي القدر لا تقرر رسول الله الآن كانت سواحات أطرده بالتبه قال فالله أطرح بثوبة عبده من هذه وله لا إله أبز الله رجل كبير شيخ يأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله اني فعلت قدرات اني فجرات عندي مصائب اني فعلت فعلت فعلت ايقدر الله لي ان, ان, ان استجبت لدعوتك واقتذيت بك يا رسول الله وشيخ كبير يقول اني تسعيد يعني حزمة مددية على عيني هكذا بايرا مش انتبتش الشيخ وثم يقرأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عبادي اللذين اسرفوا على انفسهم اسرفوا و مع الوحد و مع الوحد و même مع الوحد وسطيون عدو והيكيب و القطر مع الوحد ياري ما شاء الله اسرفوا على انفسهم لا سخنطوا بالرحمة الايه عندي بس كل بي انا لك ترسل inander سينا هذا الفروض هذا لا تقرأوا برحمة الله لا يأثر من روح الاه الا الكاثرون رحمة الله وسع لا توفهم منسوح حالى مسرع والذي يبقى يسفضل يسفضل حتى فعلا إلي ماذا الله برؤمته قال الله هذا يلمسك والذي نقال الله زاله زاله وقال مسيحهم الله وعزهم من الله خانهم أخل يسفرهم شو مش اني المصلح ويقولون الله سوى ويش ويش هو ديه ييه وكذلك الذين ذبحوا أولياء الله واحد والواحد اضربوا النار في الأحاديث حفروا حفروا ده تعترف بالآله هولا الله وحده إذا الله وحده جهنم قال الله زيد جهد هو واحد بقدرنا واحد يقول أخي عسوه جذبه المرأة عنده وولد يالله وديت بقشها ويكسر قال, قال, نأم. قال, نأم. قال نأم. ول لي تكذروا قال ما قال نعم والولد يعني يدعي والدها والولد نعم زيده والسيدة وقال شاء الله والولد السيدة وقلنا يا أماس سقدمي تقدمي فنك على الحق أصبري قولي لم يتلقى قولي هيودهم هم كان يفعلوا بالمؤمنين هكذا أشعرهم الله أفلا ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إلى ساب الخرحة نعم إلى ساب الله سبحانه فلهم عذاب إذن بابوا تسببوا تسببوا عشر ثم إذن ما دام جلت الساعة اللهم اجعلنا من سائلنا هنا سؤال لكل صاحبه هل يجعلوا تعويض كفارة الحلف عام عشرات المساكين بمقابل اعطاء لكل واحد منهم في قسط اطعام نظروا لجروف لجروف الاجتماعية الدروف الاجتماعية تحتاج للطعام كل منا يأكل ضبط والله قمر بالطعام والطعام رمح لو كان سناكيم الله قيمه أو قلها رسول الله لكن الله عزوجل خال فكفارة غنيه فكفارة هو إطعامه عشرة سناكيم أو كشيش المسكين رغلا فالإطعام اللي نعم إذا تعذر الإطعام من سناكيم إلى قيمة أما والطعام الممكن ولهذه كله بالنماذج انما اختل هوش نعطيه لواحد واحد يعني عشر مساكين واحد نغذيه نغذيه على الحفية اليوم تغذوه كله بالتاجي حتى إن شاء الله حديكم من 10 واجي جد لأ... ابو حنيفه قد جاي كما ان القيمه كان جايز لكن علم قبله عشر مساكين مره واحد اللي تاخذ من هذه خلاص فعشر مساكين عنده شكلش تعمل ارفعته كيلو كيلو قيلود الى الدقيق، قيلود واحد أو خمسة كبير، خمسة واحد أو بسعة تكفين، عم عشرات قيلود، خلاص. قال؟ إيه. هلا. ثم يقول الأخ سؤال فمن المسافر إذا دخل المسجد ووجد الإمام يصلي، فأدرك معه ركعتين هل يسلم مع الإمام أو أو أو يتبز؟ هذا غير قياس. بعض العلماء يقول بعض العلماء السلام يقول يجوز هذا المسافر اذا ادرك اذا صدق وراء الامام المقيم من اول الصلاه هذا المسن واذا ادرك فقط ركعتين هذا يقتصر على ركعتين لن يلفظ قاله بعض السلف لكن ابن عمر رضي الله عنه كله ابن عمر يقول ولو ادركت ركعه أن المسن ولو ركعه لأن ارتبطت بالامام أن تصلي صراحة الجمع وعفينها ضغيها هذا هو أولا ثم سؤال آخر يقول رجل تزوج ببنز ثم تزوج بخالتها وجمع بينهما بمحكم الشرع بيال لقد نهى رجل صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها ومن المرأة وخالتها إن عندكم امراه الزوج يقول في السنة برك الله عليك كريم بري الرسول او سبحان الله ما في لا قومه في نرجح الاولاد او شيء اللي هو المقصود الضروره اضطر انك تتزوج زوج ابن بحالته هذه اللي عنده خمسه ولا عمته يجوز لا يجوز ليه لانه مش تسبب في قطيعه الرحم لانه جعل الله سبحانه وتعالى ترى بتترس فكره الرحمه هذه مش كده غادي تقطع الرحم ما تقدر تكرهها ولا تعدلها ولا دت... انت عمك هي تروح صا طبيعي بكري طب وحافظ على الرحم الرسول يقول لا حرام حرام ما بينه طب لمي اختك بالقران واجمعوا من الصيين الا ما حتى طلع الق صاح تحسب وجل العده يقول لي في العده هذه احتدوا تدب وجل العده وج بختك انا ما قد طلبتها ويبقى ابنك خلاص لا او عندك عند الربعه طلبت الربع عند الربع عاد وضل فضلت لما تلباق لما تخرج من الزواج لا حرام هذه خمسة لأن هذه مادم في العذارى هاي الزوج وين عم يحق رجع عليهم عم ذيك الحظ عند القاضي يقول له هذي سيدرة ذيك الرضا لا ابنها لا ابنه ولايه على جي رجع ثم السؤال الآخر يقول قال الله تعالى في سوره النمل وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يتصدع إلى كترف فهو أمل هذا الأسف يقول موب أخية يقول, يقول أسف كان عنده اسم الله الأعذار وهو الذي أتى هنا لما لما لما بعض من يتيق عشيا عفج من الجير خل أنثى أن تقوم من مكان بسكة تزجع من المحكمه قبل ما تخرجوا التراشي يكبروا التراشي قالوا قبل ما تخرج التراشي يكون أكبر من العرشي شو لقوة الدنيا؟ العفريق و من اليمن ينغى الهلاء الهلاء الهلاء في الصين هذا ما شاء الله فقال لي أن دعوهم من الكتاب أنا آذيق به قبل أن أتصدق إليك يعني قبل ما هذا يعني تجاب بكيش سعيدة قيدة؟ و بدون شوارك أنا؟ ليش؟ لأنه إذا بقيت عيد مفسوحا كذلك لا بدها تقليل بساعة يديك لا بدها تقصر تقصرح شديده لهم. عملها الله سبحانه وتعالى هل... لا إرادية بدون إرادة أمي الله لا لا شف قد إذا الله لا إرادة بدون قصر بدون حدانة بي قال نقبل مطر رفعين لك يكون معاش بالنسبة الله ما هو أنه يخسره كم يقرأ يقوله ولكن أنا أعلم لي القوله حلم وسهل قالوا الصالب الذي عنده علم الكتاب عشان هو هو سلمها الذي عنده علم الكتاب العلم الحقيقي من أول كتاب إلى آخر هو من أول يعلم عنده علم الحقيقي بالكتاب الكتاب هو؟ سلم كان كأنه واحد من نفسه قال ل... قال الذي عنده علمه بالكتاب ما هو؟ من المعجزة المعجزة طال من قوه العفريق السلام يقوى هل أنا فوجب أمره أن يتعذب من سوء الإيمان في الصلاة والسلام يفعل ما هو؟ ثم سؤال آخر يقول حضرات رأى في سمعنا أقوال عديدة أقوال عديدة من باب الأشياء أنه يأخذون إذا ما الطفل الصغير يسيروا إلى سيدنا إبراهيم الخليل إلى الجنة يكفلوا تحت شجرس لهم يكفلوا فيها أطفال الذين يموسون قاسرين فهذا هذا صحيح ورد في الحديث صحيح الله الإمام أحمد وغيره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زيران المسلمين يكفلهم إبراهيم وساره هو مرسل إبراهيم مسرورا على متجاهد الاولاد واترى الله ولد واحد بعد كبار في ناسعة، وكرم الله وشرفها أعطى الاولاد نعم زي ما جنوا الصغار اللي كم من المؤمنين كان هي هيك استقبلوه، هيو إبراهيم والحديث صحيح، ما تدكش ولد صغير، الرسول صلى الله عليه إذا واحد وعجوم ما شاء الله يقولوا هل عندك من فرق يعني ما بدكش ولد صغير، إحنا ما نشيل من المسلمين ولد صغير. هذا معنى هذا هذاك ينتوج في الجنة راه كي ربي سيدنا ابراهيم وكيتدوش باش يشعو ما يدخلش يدخل يدخل كي يقول له واش عندك شي فارغ واش عندك شي مده صيبه ما تسمتك من منك ما تصغي ليقول اللي يقول قبل العند سبحان الله كان وقال تكلم كم بعد السلف يعني كي زوج واحد باش يجيب له زوج ونتو قلتوا وكل يا رب وزع سبحان الله اللهم وفقنا جميعا من قول الله سبحانه الله لا يتقصد ويتوب اليه سبحان ربي العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب